يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَعْمَالِ إِلَّا مَا يُتَلَعَ لَكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ غَيْرَ مُحِلِّ الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد.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 Jobeta on yksi ongelma, miroobiin, maribuana, vaidahan al-tumfaspado, vaadaan, ja joudun, ja joudun, أَن joudun, ja joudun, ja joudun, ja joudun, ja joudun, ja واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه, والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِنَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْتَ تَسْتَحْسِمُونَ بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ أَن يَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُ 119-اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 111-يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه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 Ida ei, ei, الصينين غير مسافحين ولا متخذين أخذان، وَمَن يَكْفُر بِالإِيمَان فَقَد حَبِقْ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَأَصْلُوا جُهَّهُمْ Täysin juhkomme ja kädetämme, jätä meidän ja puhutaan meidän kanssamme. Jätä meidän kanssamme ja puhutaan meidän kanssamme. Jätä Kadun min kum min alqayt, aulamastum nisa, فتيمم صعيدا قيبدا ثم سحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليقهركم. ولكن يريد ليطهركم وليثم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 12. 13. 14. 15. عَلَى أَلَّا 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 24.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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ herra kaikkia, herra kaikkia, herra kaikkia, herra وَقَالَ herra kaikkia, مَعَكُمْ kaikkia, herra kaikkia, herra kaikkia, herra kaikkia, وآمَتُم بِغُسُلِي وعَزَّوْتُمُهُمْ واقْرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَ لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ Robert de مِنْكُمْ فَقَدْ kumferrotte, سَوَاءَ السَّبِيلِ se oli. Päbbi meni, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Yuharifoon الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 وَلِلَّهِ ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قد ينير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء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 والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم قَوْمٌ وَآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيهُونَ فِي الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِمُسْتَطِيعٍ مِنَ الذَّهَابِ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوأَ إِثْمِي وَإِسْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وذلك جزاء الظالمين لَقَمْ وَعَتَ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخَاهُ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابَيْنِ يَبْحَثَانِ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي أَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسرائيل أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا أَنَّهُ من قتل نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرض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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او من الأرض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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطِعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَا تَبَّمِّنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة في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 فَلَا تَخْشَوْنَ نَاسٍ وَخَشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُو بِآيَاتِ ثَمَنٌ قَلِيلٌ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وكتمنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَرَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَالِلُونَ وَقَصَّيْنَا عَلَى أَسَارِهِم بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا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 أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 لكلٍ جعلنا منكم شريعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إِنَّ اللَّهَ مَرْدِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم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 ومن أحسن من الله حكم لقوم يؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ القوم الظالمين فتعلم الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا داء فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 الذين اوتوا الكتاب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتخ الله انات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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا قد دخلوا بالكفر وهم قد قرجوا به والله أعلم بما كانوا يكترون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن أولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ونعين بما قالوا بل يداهم بسوطانين فكيف يشآ وَلَيَزِيدَنَّكَ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا بَيْنَهُمُ 122. وألقينا بينهم يَوْمِ والبرداء إلى يوم القيامة 123. كلما أوقدوا نارا للحرب ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات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 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 128. 129. 129. 121. 121. 121. 122. 132. 132. 133.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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا فريقا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ثَعَمُ وَصَمُ ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَلَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَبُوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد ladyna, الذين inna mua, الله al المسيح hero, مريم وقال المسيح يا بني hero, hero, الله ربي وربكم hero, من يشرك بالله فقد hero, hero, عليه hero, لقد حرم الله عليهم الجنه ومأواهم النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد لا يمسن الذين كفروا. لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبرون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم.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 Tekstit ja kuvitetta Jarkko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 لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى نِسَاءِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا كانوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجذن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفون وَلَتَجِذَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْفِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى رُسُولِ تَغَأَّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ عِمْمَ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ولق مع أي يدخلنا ربنا ولق أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 فكفّرته إقعام عشرة مساكين من أوسع ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير عقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيخان أن يوقع بينكم العداوة والبرضاء في الخنر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ وَاحْذَرْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا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 يا Ya أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز من أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنكم حرما واتقوا الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَنَٰتِيدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ 1. I'lemme anna Allah shadeedul وَأَنَّ iqaaab waanna Allah ghafooru rahim. 2. Maa ala al-wasooli illa al-balaag, waallahu wa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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسخوا وان تسألوا عنها حين ينزل القران فبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم وَبÉRIكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا ولكن king كفروا يفترون على kefaru, الكذب ralamumua, لا يعقلون jaftaruna, jaftaruna, لهم تعالوا jaftaruna, ما jaftaruna, الله jaftaruna, jaftaruna, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه لو كان آباء يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَنَحْنُ يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ فُسُكُم لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم اثنان ذوا منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْرِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, فيقسمان بالله إِنْ اغْتَبْتُمْ لَا نَشْتَغِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمْ ولا نكتم شهادة الله إن ذا لن من الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 124. فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 125. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون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 وَإِذْ أُوحِيَتُ إِلَى الْحَوَارِيِينَ أَنْآمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُونَ يَا عِيسَى بَنَ مُرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن كل منها وتقم إن نقولون ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا من السماء تكون لنا عيدا, تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية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 Tarla muu mafiinapsi, wanna tarla ما قلت لهم إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْ تُعْلِي عَلَيْهِمْ, شهيدا ما فيهم. فلما توفيتني عليهم على كُلِّ شيء شهيد.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 ما على كل شيء قدير